فتاتون أفواجا وفضحت السماء فكانت بوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاعين ما آبل لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمما وغسقا إلا حمما وغسقا جزاؤه